إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوتون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقول إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستازعون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لأوس كفور ولئن أذقناه نعم ما أبعد ضراء مسته ليقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح بخور إلا الذين ألا الذين ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لأوس كبور ولئن أذقناه نعماء بعد ضدر أمست ويقول لنذهب السيئات عني إنه لفرح وخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وظائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أنزل أو جاء معه ملك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 من كان يريد الحياة الدنية ودينينة ها وفيليهم عملهم فيها وه فيها لا يبغون أولك الذين ليسهم فيآثرة للن إلا وح ب ثثنع فيها وبع ما كان يعملون ومو بعض لا أولئك الذي ليسيتهم فيآترة النّ ووح بثثعوا فيها وبع ما كان يعملون أفم كان على بيات متر به ويتوب شاهد من ومن قَبْلِهِ كتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُونُ لَهُ مَثِيْلَةٌ مِنْهُ إِنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَؤْمِنُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ومن أظلهم مما نسترى على الله كذبا أولئك يرضون على ربهم ويقولوا أشهدوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يخترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أصلنا نوحا إلى قومه إني أخاف عليكم على بيوم أليم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني أخاف عليكم عذاب يوما أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما ولقد, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لك نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قومي لا أسلككم عليه ما لن انجرنا أن على الله وما أنا بطالب الذين وما انا بطالب الذين امنوا انهم لا يرون ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينذرني من الله ان ترضتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ما ولا اقول اني ملك إن اتبعنا ما يوحى الي واللا أقول ل عندي خجائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني كم ولا أقول للذين السزدل عينكم ولا أقول الذيين تزري عيكم لاوتله خيررا أعلم ما في أن خطم إن من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم وربكم ولي ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وح إلى نحن لا يؤمن منقوم كل من, من قدامنا اللا من قد آمن فلا تتت بما كان يعاون وَويصنع الفلكَ وَكلما أصنع الف الك وَصنع الف الكب الن ووحنا ولا تفاطِ ب ف الذي نظلموا إنهم مور ويسنع الفلكَ وكلما م عليهملأ من ققوم تَعوا منه قال ان تحوا من ف نصحر منكمك تصحرون فسوف تعلمون من يتي عذاب يخزيه ويحل عني عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وقارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل كلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركضوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريب في موتين كل جبال ونادان وحرجنا وكان في معزليا فلا يركب معلا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعقمني من الماء قاد الاعاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من امر الله لا مصرح وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وإذا عاد نخام هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجريا لا على الله وإن أجريا لا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغبروا ربكم ثم توبوا إليه أرسل السماء عليكم مدرار ويجدكم قوة لا قوتكم ولا مجرمين قالوا يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقولوا الاعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بديء مما تكون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على صراط مستقيم فانت ولوا فقد ابلاغكم ما ارسلت به اليكم ويستخف ويستخلف ربي قوما غيركم لا تظنونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا ولما جاء امرنا ولما جاء امرنا, ولما جاء أمرنا نجيناه هم الذين امنوا معه برحمه منا ونجيناه من عذاب العريض وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لأن عادا كفروا ربهم ولا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليهن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم الأرض فاستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت منا مرجوا قبل هذا أثنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصروني من الله عطيته وما تزيدونني غير تحسير ويا قومي لا ويا قومي ويا قومي لا أسر فما تزيدونني غير تحسير ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية تذروها تاقل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحة بما تعدنا فعقروها فقال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يعنوا فيها ألا إن ثمودك فروا ربهم ونبعدا لثمودك ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى قالوا أتعجبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواهم ونيب يا إبراهيم عرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرتود ولما جاءت رسلنا لوط نسيء بهم وضاق بهم درعوا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السياد قال يا قوم يا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم فاستقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وأنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي لا ركر شديد قالوا يا لوطنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأصل بأهلك بقص من الليل بأهلك من الليل ولا يلتبت منكم أحد لم رأتك إنه مصيبها ما أصابهم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 وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من أرض فاستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليهن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت منا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 قال يا قوم, يا, يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهروا لكم فاستقوا الله لا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وأنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو, أو آوي لا ركا شديد قالوا يا لوطنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسل بأهلك بقطع من, من الليل ولا يلتبت منكم أحد لم رأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح عليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذهريا إن ربي لعنة ويوم القيامة بئس الربد المرفوز ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها أقائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكنتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم لا تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد